السلام عليكم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله تعالى فلمغ ولله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند أركان الصلاة صح؟ طيب يقول مؤلف المسألة الرابعة في أركانها الأركان هي ما تتكون منها العبادات ولا تصح العبادة إلا بها والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال ده موجز يعني اختصار للتفريق بين الركن والشرط كان لا بد أن يأتي بهذا التفريق حتى ينتبه القارئ للكتاب إلى الفرق بين الركن والشرط وفي الحقيقة طريقة الفقهاء في عرض الصلاه لهم طريقتان الطريقة الأولى هي الطريقه التشريحيه التشريحيه يعني بيشرح الصلاه شرحها يعني يجعلها شراح شرائح شرائح يعني يأسم الصلاه من جهه الأهمية فيقول شروط الصلاه ويذكرها وبعدين يقول اركان الصلاه فيذكرها وبعدين يذكر واجبات الصلاه وبعدين يذكر مستحبات الصلاة الطريقة دي بنسمها طريقة تشريحية لأنه هو ما بيصفش الصلاة ده هو بيذكر الأبواب بتاعت الصلاة طريقة تانية الطريقة الوصفية بعض الفقاء يوم جاي أي يذكر مثلا باب صفة الصلاة زي المغني كده صفة الصلاة ويوم جاي آية غالبا في الشروح هي اللي بتبقى دي طريقة المعتمدة عندهم يقول صفة الصلاة صفة الحج ويذكر الصلاة أو الحج من الأول من اول ما يستقبل القبلة ويرفع يديه زي صفة صلاة النبي لشيخ الألبان وكلما يذكر نقطة يذكر بعدها إيه وضعها التشريحي هل هي ركن هل هي مستحبة هل هي واجبة دي طريقة أسهل وأمتع لأنما تقرأ صفة الصلاة على بعضها تجد متعة لأنك أنت ترتيب ذهني أما الصفة التشريحية دي بتبقى في المختصرات للحفظ بيزجرها في المختصرات يقول لك أركان الصلاة 14 الـ 14 هم جاء رصصهم لك وربعض عشان تحفظهم طيب احنا كده لازم نجمع بين الطريقتين نقرأ الطريقة التشريحية وبعدين نقرأ الطريقة الوصفية الوقت مش حتسع ولكن احنا ممكن في نهاية الصلاة إن شاء الله نذكر صفة الصلاة سريعا كده من التكبير إلى التسليم يقول واركانها أربعة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وبينها كما يلي الركن لا يسقط لعمدا ولا سهوا ولا جهلا الشرط لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا, ولا جهلا أما الواجب فيسقط سهوا وجهلا ولا يسقط عمدا يبقى إذا هو عايZه يقول الركن وبعد كده يأتي الواجبات الصلاة يعني الفرق بينهم إيه الفرق بينهم أن الركن لا يسقط لسهوا ولا جهلا ولا عمدا من باب أول. أما الواجب لو واحد سهى ونساه يصح صلاته. ودي تفيد جدا في أبواب الحج. فأبواب الحج لازم تفرق بين الركن والواجب والمستحب. لأن مش حينبني عليها في الحج بطلان الحج أو عدمه بس. ده حينبني عليه عليه دم ولا لأ. ففي عبادات تانية حتطلع. فلابد للطالب أن في باب الحج بذات أن يشرحه تشريحا ويحفظه جيدا فباب التشريح في الحج ده مهم جدا أول ركن من أركان الصلاة والقيام هو, هو طبعا ذكرهم بالترتيب القيام في الفرض على القادر منتصبا يعني قال القيام وذكر ثلاث شروط في الفرض فهمنا إحنا إيه بقى أن النفل لا يشترط فيه القيام دايما الفقيق كده لما يحط شروط بيحطها لك عشان تخرج خلافها لما يقول لك القيام في الفرض تفهم انت كده من كلامه ايه ان القيام في النفل ليس ركن على القادر يبقى خرج منه ان العاجز او المريض يسقط من عليه القيام منتصبا الانتصاب هو استقامة القامة ده الانتصاب لما يقف منتصب يعني قامته مستقيمة وقف كده زي العمود طيب ما حد الانتصاب حد القيام ام تقول عليه قائم الفقائي يقوله كده ما لم ينحني انحناء بحيث تصل يديه إلى ركبتيه دي اكتبوها علشان ممكن ما يسعفكش زهنك انك انت تلقط على طول حد الانتصاب هو ما لم ينحني بحيث تمس يديه أو تمس يداه ركبتيه ينحني بحيث يعني الانتصاب هو ما لم ينحني انحناء بحيث تمس يداه ركبتيه يعني حتقف لو أنت انحنات بحيث أن إيدك دي طلها يوصل لمستوى الركبة يبقى ده اسمه ركوع خلاص؟ يبقى ده حد الانحناء فردنا واحد بيصليهم أتب هنقول له افرد إيدك لو إيدك وصلت لركبتك يبقى في الحالة دي أنت قيامك غير صحيح يبقى ده أنا بذكر الكلام ده عشان أقولك حد الركوع إيه؟ حد الركوع هو إيه؟ ما لم يكن منتصباً يعني إيه يقائم يراكع خلاص؟ عشان بعد جدا نقول لي هو إم تركع؟ إم تركع إنحنى إنحناء بحيث تمس يديه ركب دي. بحيث تمس مش لازم تمس بس بحيث أنها تمس ينحني حتى لو ميدل دي كده بمستوى الركبة ده تصح يصح ركوعه دي مهمة جداً لمن أدرك الركوع يعني الحتة دي أحياناً بعض الناس بتسأل بي بيقولك وصف كده لازم يبقى بالبطيئة عشان تفهمه هو في حدود الشرع وضعها منع الوسوز بعد كده الموسوز بقى مالوش, مالوش محل أنا لحقت الركوع مع الإمام أم لا هنقولك ان أنك انت لو انحنت انحناءاً بحيث يمس يديك رجبتيك فيه وقت يكون الإمام فيه راكع يبقى أنت كده أدركت الركوع ستجد الوقت إن شاء الله لقوله تعالى وقوموا لله قانتين ده الدليل على أن القيام ركن يعني لماذكر لك في الامتحان ما هو الدليل على أن القيام ركن تذكر الآية وقوموا لله قانتين والحديث قال العمران بن حسين صلي قائما كان عمران بن حسين مريض كان عنده إيه كان عنده بواسير وكان لا يستطيع أن يصلي قائما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما طيب ما هو ممكن يحصل فيه مشقة قال فإن لم تستطع فصلي فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يبقى الصلاة الفقاء يقوله, يقوله كده الصلاة لا تسقط على عاقل مدام عاقل لا تسقط من عليه الصلاة حتى لو كان طريح الفراش ولا يستطيع أن يحرك إلا طرفه يعني جفنه حيصلي به إن لم يستطع استقبال القبلة سيصلي على أي اتجاه كان وينوي الصلاة وصلاته صحيحة الصلاة لا تسقط بحال على أحد إلا شخص واحد بس غاف عديم العقل مغمى عليه مجنون كل هذا سقط عليه الصلاة فإن ترك القيامة في الفرض في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي على حسب حاله قاعدا أو على جنب أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم داء لمن ليس له عذر أما المعذور فله الأجر كامل يعني رجل يصلي النافلة وهو عنده عذر لا يستطيع أصلا أن يصل الفرض قائما فإن صلى النافلة جالسا أخذ الأجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى حديث في البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا يبقى المريض والمسافر إذا كان عمله الذي كان يعمله ويدوم عليه القيام يبقى في هذه الحالة إذا مرض وجلس يأخذ أجر القائم تماما فيبقى في النفلة إذا جلس لعذر كمرض أخذ الأجر كامل أما لو جلس بدون عذر تصحي صلاة ويأخذ نصف الأجر الركن الآخر الثاني تكبيرة الإحرام في أولها وهي قول الله أكبر الفقهاء اختلفوا في هل يدخل في الصلاة بالله أكبر بس ولا في ألف واسطانية بعض الفقهاء قال ممكن يدخل في الصلاة بكلمة الله الأكبر بإضافة ألف لا زي الشفعية كده ومنهم من قال يجوز أن يدخل في الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم والتبجيل كالله الأعز والله الأعظم والله طبعا للأكبر من باب أولى يعني بنفس اللفس وجمهور الفقهاء قالوا لا يدخل في الصلاة إلا بكلمة الله أكبر ويدخل فيها بالراء آخر كلم يعني الواحد قال الله أكبر من غير الراء لا يدخل يقولك لازم يدخل بآخر حرف في الله أكبر كده ولا يجوز له أن يقول أن يمد الألف أن يمد الألف في الله آه الله أكبر كده ما دخلش في الصلاة لأنه يبقى استفهام آه الله أذن لكم سؤال استفهام آه الله أكبر بيسأل فسؤال ليس خبر فيقول الله أكبر يعني الله أكبر ده كلام قاطع ولا يجوز له أن يمد ألف أكبر الله أكبر سؤال برضو ولا يجوز له أن يمد مد بين الباء والراء فيقول الله أكبار لأنها غيرت المعنى أكبار جمع كبر اللي هو الطبلة ماشي فيقول الله أكبار هذا خطأ أحال المعنى فلا يجوز له أن يذكر أن يمد ثلاث مدود مد الهمزة الله ولا همزة أكبر ولا مد بين الباء والراء يقول الله أكبر بعض الآئمة فعلا يقول يحب أنه يمد مد اسماع فيغلط في مد الإسماع المفروض مد الإسماع اللي هو الله أكبر مد الهاء الله أكبر كده أما هو بقى يقول الله أكبر فهو أحب أنه يحسن فأساء فلابد أن ينتبه هذا الإمام في هذا الخطأ خطأ خطير لأن تكبيرة الإحرام يدخل بها الصلاة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 أي لفظ يدل على التكبير والتعظيم تلحنا فيها لألوبي الله أعظم الله أجل وبرضه ما ينفعش يقول الله وأكبر الله وأكبر يضيف و بين الله وأكبر وأيضا من شروط التكبير أن يأتي بها قائما يعني يكبر وهو وائف لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة لما أمر مسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر فاشترت القيام إلى الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر فالتكبير شرط فيه أنه يبقى قائم بعض الناس اللي بيصلي جالس وده خطأ بيدخل إلى الصلاة وبعدين يقعد ويكبر وهو جالس ده صح في النفل بس مش عالي في الفرض ليه؟ لأنه يمكنه أن يكبر قائما فلازمه أن يكبر قائما ثم يجلس في بعض الناس في صلاة الجماعة لا يستطيع أن يقف. فيجلس. فقبل أن يجلس. يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس. أما الذي يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام جالساً هذا الذي سقط من عليه القيام أصلاً. خلاص؟ يعني عاجز أصلاً, لا يستطيع القيام. أو لا يستطيع أن يأتي بها قائماً. câكانت تسقط من عليه تكبيرة الإحرام وأثناء القيام. إنما الواجب عليه أن يكبر قائماً إذا أراد وبعض الناس العواجيز واحد مثلا امرأة تريد أن تصلي وهي أعدى عايزة تقوم للصلافاء تقول الله اكبر وهي أعدى كده وهي بتقوم تقول الله اكبر. لازم تستتم قائمة قبل أن تكبر ما ينفعش تقول الله أكبر من تحت وبعدين تقوم أن تستتم قائمة أقول بقى إمتى تستتم قائمة بحيث أنها لو فردت إيديها لا تلمس ركبتها خلاص؟ اللي هو قدر الانتصاب قائمًا. آآ الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. لا ده رفع اليدين ده في المستحبات. آه هو احنا بنذكر الأركان بس. مش احنا قلنا دي طريقة تشريحية. انه هو يذكر الأركان لوحدها. الواجبات لوحدها ومستحبات لوحدها. بيذكرها عشان خاطر احقق الأخطاء دي تبطل الصلاة. لما نيجي في الواجبات الأخطاء ان كان متعمد تبطل الصلاة إن كان غير متعمد تصحي الصلاة في المستحبات حتى لو متعمد تصحي الصلاة فهو ميزة إن هو بيقسمها لك كده إنك أنت تعرف إيه اللي بيبطل الصلاة وإيه اللي لا يبطل الصلاة قراءة الفاتحة ده الشرط الثالث أو الركن الثالث مرتبة مرتبة يعني من أول البسملة إلى النهاية بترتيب المصحف ماشي؟ ما ينفعش إن هو يأتي بآية ثم يأتي بآية أخرى ليس في ترتيبها ثم يخالف الترتيب يعني ترتيب الآيات مرتبه في كل ركعة يبقى الشرط في كل ركعة أنه لو, لو نسى الفتحة في ركعة من ركعات الأربعة يجب عليه أن يعيدها مش يعيد الأربعة كلهم يعيد الركعة اللي نسى فيها الفتحة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويستثنى من ذلك لاستثناء بالي تسقط الفاتحة من عليه المسبوق إذا أدرك, الإمام إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة المسبوق لو أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك صلاة الإمام ولو أدرك الإمام قبل الركوع بيسير بحيث لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فقد أدرك الصلاة دخل في الصلاة لسه بيقول الله أكبر وجد الإمام ركع فصلاة صحيحة إمتأ صلاة بطلة إذا دخل في الصلاة وأمكنه قراءة الفتحة كاملة قبل أن يركع الإمام ولم يفعل في السرية إنما الجهرية تسقط من على المأموم ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام حتى الجاهل إحنا قلنا الجاهل الركن لا يعذر فيه الجاهل إن أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها صلاف الجهرية يتحملها الإمام إذا قرأ الإمام الفاتحة تسقط من على المأموم ويستحب له قراءته، قراءتها إن سكت الإمام وجعل الإمام فاصلا بين الفاتحة والسورة فيستحب المأموم أن يقرأ فإن لم يجعل فالمأموم يستمع وينصد كما أمره الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا لعلكم ترحمون فالآية آمرة وقال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة يعني الأمر هذا يكون في الصلاة فالمصلي يجب عليها أن يستمع إلى قراءة الإيمان فمن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم أنها تسقط الفاتحة على المأموم في الجهرية إلا الشفعية هم اللي اختلفوا وقالوا يجب عليها أن تقرأ يقرأ الفاتحة حتى ويستثنى من ذلك حتى لو قرأ الإمام يقرأ أثناء قراءة الإمام ويستمع فيما بعد ذلك والراجح هو قول الجمهور أن الفاتحة تسقط على تسقط على المأموم في الجهري كلام الكتاب كلام دقيق يقول قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة ويستثنى من ذلك اثنين الأول المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الثاني المأموم في الصلاة الجهري ويستثنى من قراءتها لكن لو قراءها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذ بالأحوط في سكتات الإمام يعني الإمام عندنا بيسكت بعد الفتحة وقبل السكوت بتاع قبل القراءة بيسكت سكتة يسيرها يلحق يقرأ فيها الفاتحة إن ملحقش يسكت ويستمع لقراءة الإمام والإمام بيسكت تاني سكتة فين؟ قبل الركوع بيسكت سكتة بسيطة كده تقرأ فيها الفاتحة وتدرك الإمام راكع ده يعني إيه المستحب أما على الراجح إن سقطت من على المأموم لو نسي صلاة الفتحة قراءة الفتحة في السرية يجب عليه أن يعيد هذه الركعة الرابع الركوع في كل ركعة برضو في كل ركعة يعني لا يستثنى ركعة من ركعات لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم من المسيء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا طب حد الركوع إحنا قلناه أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إحنا يسير أنت ممكن تعملها كده تنحني لغاية ما تشوف إيه المستوى اللي إيدك توصل فيها قدام ركبتك يبقى هذا هو الركوع الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما دره كنين الرفع من الركوع والاعتدال قائما الرفع هو الانحناء ده بيبدأ يستقيم في أثناء الاستقامة هو الرفع هو أن يرفع الرجل من الركوع للاستقامة ده اسم الرفع يعني هو لسه طالع خلاص هو ركعه وده قائم ما بين الركوع والقيام اسمه رفع هو رفع ركع كده فيرفع ده اسمه ايه رفع ده ركن والقيام نفسه ركن طيب قالوا ركنين ليه يعني امتى, امتى يترك الانسان الرفع لازم يرفع ناويا الرفوع الرفع مثال حضرب مثال الفقاء بيضربوه واحد راكع فواحد دخل لقى راكع صغير دخل فراكع فخضه فالتاني يعني إيه من الخضة أمواف هنقول له أنت هتركع تاني لأنك لم تأتي بالرفع من الركوع لأنك أنت ما رفعتش من الركوع ده أنت تخضيت خفت ماشي. المثال ده بيضربوه لأنه رفع من الركوع ولا يقصد الرفع ده هو كان عايز يجري أهم عشان يجري وبعدين لما لقى عايز صغير هو يخضه فأدرك أنه لم يكن خائفاً فراجع تاني للركوع يرجع تاني للركوع مش قول خلاص أنا وأمت بقى أكمل لا يركع ثانياً ثم يرفع مرة أخرى يبقى الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما. بعد ما يرفع بقى يعتدل قائماً يفضل واقف كده منتصباً زي القيام الأولاني السجود ده الرقل السابع لقوله تعالى واسجدوا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن سجدا ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم يعني أعضاء الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين سبع أعضاء يجب على المصلي أن يصلي أن يسجد عليهم الجبهة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنفه فالعلماء قالوا للأنف يجب أن تمس الأرض وده في حديث حديث صحاف الشيخ الألباني رواه الإمام أحمد وده قول في مذهب مالك وهو المشهور في مذهب مالك الحديث بيقول عن ابن عباس لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين يعني لذم أنفه تمس الأرض ده مذهب الإمام مالك ومذهب ورواية في مذهب أحمد وهو المشهور أيضا في مذهب احمد. والحديث رواه الدار قطني وصحاها والشيخ الألباني وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف دليل برضو على أنه يجب على الجبهة وأشار إلى الأنف والعلماء قالوا أن الجبهة هي الأصل في السجود يعني لو واحد عجز عن السجود بالجبهة يسقط بقية الأعضاء بدليل أنه يومئ برأسه إذا عجز عن السجود الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين يبقى كده سبعة أحيانا بعض الناس اللي بيدخل في الصلاة بيقى مستعجل بيجي يسجد ومعلق رجله اللي وره بتشوفوه؟ أحياناً بتحصل بيعلق رجله اللي لازم رجله الاتنين تمس الأرض من وره ده شرط في صحة السجود يعني أنه هو ساجد لابد أن تمس ركب أطراف قدميه الاتنين الأرض قدر المس قد إيه؟ قدر تسبيحه واحد يعني لو قلنا, احنا قلنا لو الإنسان قال سبحانه ربي العظيم دي خدت كم ثانية يبقى احنا نقول لما رجليه طرف رجله تمس الأرض لمدة سنيتين يبقى كده صح سجوده يرفحها بقى ما يرفحهاش خلاص كده صح سجوده مدة السجود هو صحة السجود هو سنيتين أكتر من كده مستحب العلماء بيقولوا قدر السجود قدر تسبيح ف... فده خطأ من الاخطاء الخطيرة اللي ممكن تبطل صلاة المسلم هو بيصلي هو مش واخد باله طب لو كان جاهل بهذا الحكم العلماء اختلفوا بقى هل السبع أعضاء دولت واجبة في السجود أم ركن في السجود والراجح أن الجبهة ركن والباقي واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء منها الجبهة وده الركن لأن لا يسمى ساجدا إلا بالجبهة أما بقيت الأعضاء واجب أن يسجد عليها فالواجب يسقط سهوا ماشي ولكن لابد أن ينبه يعني لو شفتوا حد بيفعل ذلك نبهوه قولون القدم النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء من هالقدمين الثامن والتأسع زي الركوع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين الرفع من السجود برضو نفس المثال لو واحد رفع مفزوعا رفع من الركوع مفزوعا زي السجود والركوع واحد واحد ساجد فتخض فزع وبعدين قام من السجود مفزوعا هنقول له هتسجد وتأتي بالرفع من السجود لأن الرفع من السجود ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيق ثم ارفع حتى تطمئن جالسا العاشر الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون وتكون بقدر القول الواجب في كل الركن يعني الطمأنينة في القيام بقدر قراءة الفاتحة الطمأنينة في السجود أو في الركوع قدر التسبيح لمن قال أن التسبيح واجب طب الجمهور ما بيقوله شأن تسبيح واجب يقول قدر الطمأنينة قدر عرفي يسكن تسكن الأعضاء ولو لحظات ثم بعد كده يرفع لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء. المسيئة بها في صلاته في جميع الأركان ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها حديث المسيء صلاته ده حديث كبير جدا وعظيم وأصل في هذا الباب إن الرجل الذي دخل في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فنقر الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلهي ارجع فصلي فإنك لم تصلي أكيد كلكم عارفين كان ينقر الصلاة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هو هنا قطع الحديث في كل باب اللي عايز يلجأ لهذا الحديث ويعرفه كله ويحفظه يعني بلوغ المرام ذكر فيه رواية الحديث كلها فالإخوة ممكن من بلوغ المرام بل ولأمره له بإعادة الصلاة تركه الطمأنينة فيها. الإحداشر التشهد الأخير. طيب فيه تشهد أول ما ذكروش. لا هو قاصد. عايز يقولي التشهد الأخير مش الأول. الأول ده واجب. بعض الجمهور العلماء بيقولون أنه مستحب والحنابلة بيقولون أنه واجب. إنما الأخير العلماء كلهم بيقولون أنه ركت. لا يجوز الإنسان أن يتركه لو تركه تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود في أسئلة اللي مرتبطة بالموضوع يعني مهمة نجاوبها إن شاء الله لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد قبل أن يفرض علينا التشهد هنا ده الاستدلال أن كان التشاهد قبل كده ما كانش مفروض ومفروض الفرض اللي هو الواجب فقبل أن يفرض معنى كده أن فيه أن التشاهد ما كانش مفروض وقعدين فرض الإمام اللي بينقر الصلاة لابد أن ينبه والمأموم يشد عليه يقول له لو أنت صليت كده مش هنصلي وراك تاني لابد أن يأتي بالأركان ويعطيها حقها ومستعجل على إيه ما بيطلع يقعد نص ساعة قدام المسجد يتكلم. أنا لا أريد أن يقوم بيطلع يشرب سجاير. لكن يقوم بيطلع يتكلم. لأن هو الذي يحصل. لأن الإمام عندما يتخانق حد حدث يصل صلى وطول، وعندما يتخانق، عندما يتخانق من الأي واقف يشرب سجاير قدام المسجد. طب يأخي المسجد والله الصلاة أهم من السجاير وحسن من السجاير. فضلا على النحرة. أه... فقبل أن تفرض علينا التشاهد السلام على الله من عبادي فقال النبي لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض الثاني عشر الجلوس للتشاهد الأخير دي بتلغبط ناس كتير خليك تبقى حفظ كده التشاهد ركن يبقى الجلوس ليه ركن وده ركنين حفظتهم التشاهد والجلوس عايز تعرف الأركان ثلاثة في القيام ثلاثة في الركوع 3 في السجود ادي كده كام تسعة 3 في التشهد ادي كده 12 2 الطمأنينه والترتيب كده حفظتهم الثلاثه في القيام اللي هم القيام والتكبير والفاتحه الثلاثه اللي في الركوع, الركوع منه القيام من في السجود السجود الرفع منه السجود بين السجدتين كده ثلاثات اهي وبعدين 3 في التشهد التشهد والجلوس للتشهد والتسليم كده 3 كلها ثلاثاتها هي 3 في 4 ب 12 ده شرط والترتيب لان انا مش اركع قبل ان مش قبل ان اركع الجلوس للتشهد الاخير لانه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رايتموني اصلي طب في جلسه جلسه معينه ركن لا الفقهاء الفقه يقولوا كيفما جلس اجزا يعني يجلس باي طريقه انما المستحب هو الافتراش أو التورب هنجلها إن شاء الله في المستحبات إنما أنا عايز دلوقتي أقول إن كلمة الجلوس بس يعني ساعات واحد يجلس كده على رجبته واحد يجلس مربع واحد يجلس تاني أي جلسة يعني, يعني في جلسات كثيرة كل جلسات دي مجزئة مدام جلس واسمه جلس تصحي صلاته التلاتاشر التسليم طب التسليم يمين وشمال ولا يمين بس أو شمال بس ولا واحدة تكفي من أو شمال واحده تكفي واحده سواء شمال لو فرضنا واحد قال الالتفات سنه التسليم ركن والالتفات سنه التسليم هو قوله السلام عليكم ورحمه الله هو ده التسليم والالتفات يمين وشمال ده سنة. واحد السلام عليكم ورحمه الله من غير من غير ما يلتفت صلاته صحيحه يبقى التسليم هو قوله بلسانه السلام عليكم ورحمه الله زيادته وبركته ولا في المستحبات إننا في الوقت نتكلم عن الركن. الالتفات يميناً ويساراً ده من المستحبات. فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الرابع عشر ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب. يبقى الأركان الأربعة عشر دي حفظ دي لا يسع أي مسلم إن هو لا يحفظها لأنه دي قوام صلاته إن ما كانش حفظها يعرفها إن القيام لابد له مش لازم أقوله إلا يكون حافظ الأربعة عشره إنما يبقى عارف أن الأركان دي أو الأفعال دي لا تجزئ صلاته إلا بها خلاص؟ لا بد أن يفعلها إهمال المسلمين في هذا الشرط ممكن يوقعوا في اخطاء تبطل صلاته زي ما احنا قلنا الأخ اللي هو بيرفع رجليه وهو ساجد أو المرأة اللي هي بتكبر قبل أن تقوم تستتم قائمة ما استعجلها فتكبر وهي... وهي لسه بتقوم الأشياء دي أشياء مهمة لابد المسلم أن يعرفها ويتقنها حتى الصلاة هي أهم ركن في الإسلام يأتي يوم القيامة اول ما يحاسب عليه المرأة يوم القيامة هي الصلاة فإن صلحت صلاحة بقية أعماله. فإن فسدت؟ فسدت يعني كان بيصلي. الصلاة الفاسدة مش, مش تارك للصلاة. فسدت صلاةه يعني كان بيصلي. بس صلاة ديت كانت فاسدة. ده غير تارك الصلاة أصلا. تارك الصلاة Allah ashhadu alla ilaha ashhadu Aashahadu anna muhammadaan rasoolu Allah Aashahadu anna muhammadaan rasoolu Hayya ala s-salā Hayya ala s-salā حي على الفلاح على الفلاح هل يشترط في السجود ملامسة الجبهة للأرض الجبهة يعني جلد البشرة بتاعت الجبهة هل لابد أن تمس الأرض طبعا أنت بتسل... بتصلي على سجات حتى لو ما ما أنت بتصلي على سجات وعموما الراجح أنه لا يجب مباشرة الجلد للأرض كان الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا وهم يصلون من شدة الحر يضعون يديهم على الثياب أو في أكمامهم أو يسجدون على الثياب فالعلماء قالوا يجوز أن يسجد الإنسان على شيء ساعة الطائية كده بتبقى على موضوع الجبهة طب ما أنا أصلا بسسجد على سجاد والسجاد حائل بيني وبين الأرض فيجوز الإنسان أن يصلي بهذا وساعة أنا ببقى أمصلي الركبتين ببقى لابس سيروال بيمنع من مباشرة وبرضه ممكن أبقى لابس شراب بيمنع من مباشرة إنما الكلام في الجبهة والأفضل للجبهة أن تبشر الأرض فإن لم يستطع فجائز يبقى إحنا انتهينا كده من أركان الصلاة الأربع عشر وذكرنا إنها ثلاثة في القيام وثلاثة في الركوع وثلاثة في السجود وثلاثة في التشاهد واثنين فردان تشمل كل الطمأنينة في جميع الأركان والترتيب في جميع الأركان يبقى تحفظ الطمأنينة والترتيب وتحفظ الثلاثات بقى في كل قيام والركوع والسجود والتشهد المرحلة الثانية أو التشريح الثاني هو الواجبات وهي مرحلة ما بين المستحبات والأركان ما بين المستحبات والأركان يعني من فعلها من تركها عمداً تبطل صلاته تشبه الركن ومن, فعلها ومن تركها سهواً تصح صلاته تشبه المستحب. لأن المستحبات من تركها سهوة تصحي صلاته ومن تركها عمدا تصحي صلاته الواجبات اختلف الفقهاء هل للصلاة واجبات أم لا ابتداء كده هل الصلاة فيها واجبات ولا لا الجمهور على أن الصلاة ليس فيها واجبات نهائي وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشفعي وأبو حنيفة قالوا أن الصلاة ليس فيها واجبات أركان ومستحبات فقط والواجبات اللي احنا هنذكرهم دول ده من مفردات المذهب الحنبلي مفردات المذهب الحنبلي فيه علم أنا بس هأشير إليه إشارة سريعة إنما انت ان شاء الله لما تطلع سنة أولى هتبدأ تأخذ هذا العلم بنوع من الإفراد شوي علم يسمى علم المفردات الفقهاء في الأزمنة, في الأزمنة المتوسطة اللي هو في أزمنة التقليد الجمود والتقليد على المذاهب بدأوا يدوروا حول المذهب فمن ضمن التأليفات التي ألفت على المذاهب حاجة اسمها المفردات زي الإمام أحمد فارق بين الأئمة الثلاثة والإمام أحمد إيه اللي انفرض الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة؟ ذكروها في مسائل مفردة وأحيانا منظومات يعني اول من ألف فيها ابن عقيل في لما حصل فيه مشهدة بينه وبينه الشافعي الكيل هراسي في زمنه وقالوا أن الإمام أحمد لم يكن فقيها أو لم يكن فقيها مستقلا عن الشافعي بل كان من تلامزة الشافعي ومفرداته عن الشافعي تعد وجها في الشافعية كالمزني لان الامام احمد من تلاميذ الشافعي والمزني من تلاميذ الشافعي والشفعية بيقولوا ان المزني لو انفرض عن الشافعي بقول يعد وجها في المذهب عند الامام احمد مش كده الامام احمد فقيه مستقل له اصول تباين اصول الامام الشافعي بخلاف الامام الشافعي فجه ابن عقيل الف باب المفردات عن الائمه الثلاثه قال له بقى الامام احمد انت بتظن ان هو من تلاميذ الشافعي انا اجيب لك ليه بقى مفردات لي عن الشفعي وعن الأئمة الثلاثة الآخرين فمن هنا سموا هذا الباب باب المفردات كذلك الشفعي له مفردات والمالك له المفردات وأبو حنيفة يبقى موضوع المفردات يعني انفرض على الأئمة الثلاثة عن الأئمة الثلاثة مفردات ابن عقيل ضاعت اللي نقل منها المرداوي في كتاب الإنصاف نقل منها لغاية النكاح ولم يوجد حتى الآن ولم يطبع إنما المفردات اللي في إدينا دلوقتي اللي موجودة مفردات العمري اللي شرحها المنح الشافيات البهوتي شرحها في المنح الشافيات تقريبا ألف بيت دي مفردات الشفي... احمد عن الأيام الثلاثة فمن ضمن المفردات دي الواجبات الواجبات التمانية كلهم من المفردات خلاص ده لمحة بسيطة عن علم المفردات إنما إن شاء الله لما نيجي, في... لما نيجي نشرح المنار هابقا أقول لك في كل مسألة هي إمام أحمد انفرض ولا لا في هذه المسألة انفرضة. وأحيانا بيبقى قول الإمام أحمد راجح وقول الجمهور هو اللي راجح الواجبات الثمانية على الراجح ان مش كلهم واجبات ومش كلهم مستحبات خلاص في منها واجبات ومنها مستحبات فنذكر واحدة واحدة كده مش هنمشي على الكتاب واللي أنا هقول لك عليه تقول ده جنبك كده إيه مستحب أو واجب خلاص يقول وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمداً وتسقط سهوا وجهلا ويجب للسهو عنها سجود السهو فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو يبقى سجود السهو ده جاي من هذا الباب يبقى أنت كده هو بيقول لي قعدة ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم له للسهو فهو واجب هو بيقول لي هنا قعدة هيه نعم الذي خذت القاعدة دي من كلامه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة التي سجدت فيها للسهو يا إما واجب إما ركب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو في مستحب تمام كده يبقى سجود السهو في المستحبات واحد نسى الصورة بعد الفاتحة واحد نسى أن يرفع يديه أثناء التكبير هل هذا فيه سجود السهوة ولا؟ لا سجود السهوة يكون للواجبات أو الأركاب أه فالأركان أوكاد من الواجبات وبينوها على النحو الآتي. أولها سجود سهو للركن انتركه وبعدين أتى به. إنما الواجبات لو سهى ممكن يأتي لا يجب عليها أن يأتي بسجود السهو. إنما الركن لازم يأتي بالركن وبعدين يسجد سجود السهو. فرق بينه وبين الواجب إن الواجب سقط. الركن لازم يأتي به. الأول تجبر... ااا شاء الله بقى واجباتنا نتعالها المره الجايه ان شاء الله خلاص شكلكم تعبتم فأنا... سبحانك اللهم وبحمدك اشهد انتا استغفرك واتوب لك هل سام خلص